الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين راينا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله الكلمه قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف وهي اسم وفعل وحرف و شرحنا هذا القول من كلام المؤلف قال فأما الاسم فيعرف بألك الرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربت بعد أن ذكر لنا أقسام الكلمة وأنها ثلاثة بدأ في بيان ما يتعلق بالقسم أو بالقسم الأول وهو الاسم فقال فاما الاسم فيعرف بال ذكر المؤلف رحمه الله هنا علامات للاسم ولم يذكر حده ولم يذكر حده لان هذا انفع للمتعلمين المبتدئين فذكر الحد ذكر التعريف للشيء قد يكون اصعب من ذكر علاماته واضح فذكر علامات للشيء أسهل من ذكر ماذا؟ من ذكر حده وهذا شأن العلماء في المتون المختصرة أو في متون وضعت للمبتدئين كأمثالنا قال فأما الاسم فيعرفوا إذن علامات الاسم علامات الاسم ذكر للاسم ثلاثه علامات ذكر الاسم ثلاثه علامات قال فاما الاسم فيعرف بال هذه العلامه الاولى بال كال رجل وبالتنوين كرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتاء ضربت تاء ضربت ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على القطر أنه ذكر ثلاث علامات وميز بين هذه العلامات بأن الأولى علامة في أول الاسم وأن الثانية علامة في آخر الاسم وأن الثالثه علامة معنوية خاصة أو نافعة لمعرفة اسمية بعض الأسماء التي يتعذر دخول علامات كثيرة عليها والعلماء رحمه الله عليهم يذكرون للاسم علامات كثيرة اقتصر المؤلف رحمه الله على ثلاثة منها مما يذكره العلماء كعلامات للاسم النداء فالنداء عندهم علامة من علامات الاسم يا زيد لأن, لأن النداء لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف قد تجد في بعض أو داخلا على بعض الأفعال لكن ماذا؟ لي ليس من هذا الباب ليس من هذا الباب سيأتي ربما بإذن الله الإشارة إلى هذا كذلك من الأسماء أو من العلامات الخاصة بالإسم يذكر المؤلف الإضافة الإضافة كتاب زيد فاضافه كتاب لزيد علامة على اسميته والإضافة من كذلك من العلامات الخاصة بالصرف فلا تدخل على الافعال وربما سنشير إلى هذا في الممنوع من الصرف في الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب ويجر بماذا؟ بالفتحه كما راينا بالفتحه ما لم يضف ما لم يضف اذا اضيف ماذا امتنع عنه التصريف لما؟ لأن الاضافه ترده إلى الاسمية إضافة ترده إلى الاسمية والمنع من الصرف فيه مشابهة للأفعال فيه مشابهة للأفعال مررت باحمد احمد رأيت؟ بماذا نصب؟ أو بماذا جرة؟ بالفتحة لأن الأفعال لا تجر فيمنع الاسم الممنوع من الصرف بماذا يمنع من الجر فلأنه يشبه الأفعال إذا رددت إذا أدخلت عليه ال يعود إلى تمكنه من الاسميه فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسره إذن ال ال بجميع أنواعها كما سياتي ال بجميع أنواعها من علامات الاسم قال كان رجل رجل رجل ادخل عليه ال صار ماذا الرجل فدخول ال على الكلمه دليل على اسميتها دليل على اسميتها ال قال رحمه الله فيعرف بال لو تذكرون ها ما حينما آه تناولنا الأجرمية ماذا قال ابن أجرم فأما الاسم فيعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ابن شام قال ال. وما قال ابن شام ماذا أولى وأحسن لأن الحرف حرف المعنى ننظر حرف المعنى إذا كان مؤلفا من حرف واحد. بماذا ننطق؟ حرف واحد بماذا ننطق حرف واحد بماذا ننطق بالاسم ننطق باسمه فأقول مثلا آه. هذا ماذا هذا الكاف ما اسمه الكاف والمسمى اين هو هذا الرسم هذا الرسم هذا ماذا هذا مسمى انظر مسمى وهذا هذه الحروف تسمى الكاف هذا اسم هذا ماذا هذا الشكل الذي احمله بين يدي هذا قلم اذا هذا الماده التي بين يدي قلم اسمها قلم فالاحرف القاف واللام والميم تسمى ماذا هي اسم وهذا الشكل الذي بين يدي هذه الماده التي احملها بين يدي هي ماذا مسمى رايت الان نطبق هذا على الحروف حروف المعاني منها ما فيه حرف واحد كالكاف والباء والتاء والواو والفاء واضح تاء حرف عطف وهاء الواقع في الجواب واللام وإلى غير ذلك واضح ومنها ما هو مؤلف من حرفين كمن وعن آه وعن واضح الآن هذه حروف مؤلفة من من حرفين ومنها ما هو مؤلف من ثلاثة أحرف كإلى وعلى ومنها ما هو مؤلف من اربعه احرف ك لعل ك مؤلفه من أربعة احرف إذا رايت هذه الاحرف أحرف المعاني إذا كانت مؤلفه من حرف واحد فقط مرسومه بحرف واحد كالباء مثلا او الواو فلا تنطق بالمسمى وانما تنطق بماذا بالاسم وإذا كانت مؤلفه من حرف فأكثر يعني من حرفين فاكثر عفوا من حرفين فأكثر فتنطق بماذا بالمسمى انظر هذه ماذا ميم ونون واضح هذه بماذا ننطقها كيف نقول هذه من وهذه عن وهذه اي لا اي لا انظر وتلك على واضح نقل العين واللام والالف والناء على ننطقنا بماذا بالمسمى ابن هشام عندنا ال المحر مؤلفه من من حرفين من حرفين الهمزة سواء كانت وصلا أم قطعا الهمزة واللام ماذا قال ال هذا طبق القاعدة هذه قاعدة قال ال ابن أجرم قال الالف واللام ورأينا أن العلماء اعتذروا لابن أجرم بماذا بأنه قصد الخلاف لان العلماء مختلفون هل ال كلها حرف تعريف او اللام فقط او الهمزه فقط راينا وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك ال حرف تعريف او اللام فقط فنمط ها فنمط عرفت قل فيه النمط اذن هذا ماذا قال المؤلف قال فيعرف بال ال كالرجل الرجل وبالتنوين التنوين التنوين هو ها نوى الرجل إذا صوت التنوين هو تصويت في اللغة وفي الاصطلاح ما هو اصطلاح تنوينه انظر زيدٌ رجلٌ رأيت رجلا مررت برجل عندنا قاعدة في الكتاب قاعدة في الخط القاعده انك تكتب ما تسمع تكتب ما تنطق به هذا القاعده هذه اصل من اصول الرسم او من, من اصول الخط تكتب ما تسمع ما لا تسمعه لا تكتبه لكن هذا الاصل قد خول فيه فهو تفريعات واضح ها زيد ننظر نطبق نحاول نخرج تعريف زيد ها ماذا كتبنا زاي ويا ودا زاي وياع ودال هل رسمنا النون لا. لم نرسم النون إذن التنوير ما هو هو نون, نون. زيدن لو لم تكن هذه الضمة هذه ما لو قلنا زيد زي هذا صحيح سواء واضح الآن لا. لا توجد نون ولم نكتب نون لكن انظر زيد إذن هناك نون زيد ها لكن هل لم ترسم اذا هو نون اصليه او زائده زائده لما لانها ليست من اصل الكلمه اصليه و... عفوا زائده نون زائده نون هذه ساكنه او متحركه ساكنه اذا نون ساكنه زائده ها تلحق أول الاسم ام وسطه اخر الاسم تلحق اخر الاسم ها لفظا أم خطا؟ لفظا لا خطأ لي هل يلي التوكيد أو لغير التوكيد؟ ها لنصف ها انظر لنصف عن نصف عن لنصف عن نصف عن رسمة هكذا المصحاف ها لنصف عن لكن هذا هذه ألف ماذا أصل فيها ماذا نور هذا أصل لنصف عن هكذا نسفعن هذه النون ماذا؟ نون التوكيد زائدة وأصلية زائدة لا نسفعا لا نسفعا واضح الآن زيلت هذه النون لما هي نادا؟ هي نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة لأننا لا ندري فعل ميس تلحق آخر الكلمة لكن هنا لغرض التوكيد آ إذا هي فعل واضح الآن لغرض التوكيد إذا هي فعل هنا زيد تلحق آخر اسمي خط آه لفظا لا خطا لما للتوكيد لغير التوكيد لغير توكيد لأنها لحقت الفعل هنا هل لحقته هنا لفظا آه خطا لم تلحق هنا خطا لا نسفع هل رسمت لم ترسم اذا قد يشتبه لغير التوكيد حتى تخرج نما خفيفا الذي تلحق ماذا تلحق الأفعال وترسم أليفا يجوز رسم الألف هنا يجوز قلب نون التوكيد الساكنة الخفيفة الفا يجوز رسم نون التوكيد الخفيفة إذا دخلت على الفعل ماذا الفا واضح تلحق آخر الاسم أي... تلحق آخر الاسم تلحق آخر الاسم لفظا لا, لا خطا التنوين أقسام كثيرة التنوين أقسام كثيرة واضح المؤلف رحمه الله ذكر التنوين وبالتنوين كراجل لا داعي للدخول في اقسام التنوين ليس الغرض من هذا الكتاب قال وبالحديث عنه وبالحديث عنه الحديث عنه الهه تعود على من تعود على على من على الاسم احسنت بالحديث عنه يعني ليس على التنوينه واضح لأنه مضى الرجل ومضى التنوين ومضى الاسم تعود على من؟ تعود على أول مذكور لا. تعود على أول مذكور هنا فأما الاسم فيعرفه بال كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه أي وبالحديث عن الاسم وبالحديث عن الاسم كتائي ضربت ضربت ضربته يعني كفر تمثيل النحات رح الله بالضرب ها كفر تمثيل النحات بالضرب ضرب زيد عمرا وعمرا دائما مضروب وزيد دائما دائما ضارب واضح ها إذا ضربت قرأت أكلت شربت تعلمت مضيت وهكذا واضح الآن عندنا كما سياتي ان شاء الله ان ضرب ماذا فعل التاء هذه في ضربتو رسمها رسم حرفنا ليس كذلك هي تاء التاء لنقل تو لو قلت تو خطا لانك نطقت بماذا بالمسمى وهي مبنيه على حرف واحد تقول التاء وهذا اذا بعض المعربين يقول تقول اعرف ضربتو يقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون وتو هذا خطأ وتو ضامير متصل هذا خطأ تقول والتاء أعرف أكلت بالقلم أعرف أكلت بالمنعقة أعرف الباء يقول أكل فعل وفاعل بحرف جر هذا خطأ قل الباء حرف جر إذن ضربت هذه التاء ماذا نعرفها؟ ضامير المتصفة رفع اليد أحسنت عندك اعراب آخر؟ هو هو اذن ضربته ضمير ضمير متصل متصل انظر اتصال بالفعل متصل مبني مبني سياتي معناها على ماذا على الضم في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل نعم في محل رفع فاعل ها فاعل هذا يكون فعلا ام يكون فاعل لمن للفعل فاعل للفعل انا ضرب انا ضربت انتهى له ها تعود على من آه. اذن تقول ضربت الان ماذا فعلت انت تحدثت عن من عن, نفسي. عن نفسك انت من انت بالنسبه للضرب من انت انت الضارب انت الفاعل للضرب وارحت ان هنا انت تحدثت عنها وارحت ان تحدثت عنها اي تقول ضربت تحدثت عن نفسه وأنت هو التاء هنا و هو الضارب وارحت تقول ضربت ضربت التاء هنا بفتح عن ماذا حديث عن من عن الفاعل عن أنك أنت واضحا فبالحديث الآن هذه التاع نريد أن نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف ندخل عليه علامات اسم هل نقول ات هل تقبلها ما تقبلها سواء تفتح أو تكسر أتا أتو أت ما تقبلها أدخل عليها النداء يا تو هل ما تقبلها أدخل عليها التنوين يدخل في مصيبه كبرى يعني ما واضح الان لا تقبل أي علامه اي علامة من علاماته وفي الحقيقه هي اسم مع أنها ماذا مبنية على حرف واحد هي مؤلفه من حرف واحد لكنها اسم واضح الان هي في مقام الاسم لان حرف لا معنى لا لا لا ابدا ليست حرف معناها هذا ليس حرفا هذا اسم ولكنه جاء على ماذا على شكل حرف واضح الان يعني تغيرت حالته من اسم ظاهر الى الى ضمير الى ضمير واضح الان أمثلة كثيره لكن لا تعرف ت التاء فاعل اسم الحرف لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا واضح الان اذن التاء اسم الاسماء تكون فاعلا مفعولا ما مبتدا خبر الى غير ذلك فالتاء هنا فاعل فهي اسم ما الدليل على اسميتها حديثنا عنه حديثنا طبعا بالحديث عنه اي عن الاسم تقول اكلت شربت ضرب ضربت ضربت ضربتا ضربتما كل هذا من هذا الباب هذا قالوا هذه هذه العلامات ذكر ابن هشام الحديث عن الاسم من انفع العلامات تقول قام زيد قام زيد زيد هذا اسم ما الدليل لنفترض انه لا يوجد تنك قام احمد ما تشتري؟ قام احمد انظر احمد تقول انا احمد الله ها احمد الله احمد هنا فعل واضح احمد الله هنا قلنا قام احمد اسم ان فعل اسم لما ها الحديث عن احمد الحديث عن احمد دل على انه اسم واضح الان دل على انه اسم لانك انت ما تقول قام ضرب يعني لا تتحدث عن الفعل انت تتحدث عن عن عن الاسم مثل هذا ان يقال ان يقال الاسم شيء ثابت في الحقيقه والأفعال هي الأوصاف تتغير. تقول هذا زيد. أليس كذلك؟ زيد يمر، ينام، يجلس، يقوم، يشرب، يأكل، يتزوج، يطلق، يسير، يمشي، يطير. الآن. الان هو ثابت واحد. لكن تغيرت أفعاله أو لا؟ تغيرت هذه الأفعال سماه هي الأوصاف. هو الآن نائم. زيد النائم. وصف له بالنوم. زيد قائم. زيد مريض زيد طائر زيد عالم واضح الآن فتتغير الأوصاف لكن ماذا هذه الأوصاف كلها حديث عن عن زيد يأتي هذا يحديث عن زيد بأنه مرض يأتي الآخر يحديث عن زيد بأنه جاء يأتي الآخر يحديث عن زيد بأنه خلت فالحديث عن الجسم من أضعف العلامات واضح فهو زيد وكأنه شيء ثابت والأوصاف ماذا تتغير فيه تتغير فيه تتحدث عن تقول قام احمد احمد اسم لأنه متحدث قالوا تحدثت عنه تحدثت عنه فأحضرت بالقيام فأحضرت بالقيام زيد قام احمد إلى آخره قال وهو ضربان وهو هو ها هو ضمير يعود على من؟ الاسم. على الاسم لا يعود على الرجل أو على التنوين ويعود على الاسم إذن هو الاسم ضربان أي قسمان لكن هذا التقسيم من المصنف رحمه الله باعتبارنا لأن الاسم قد يقسم أو قد يكون عدة أنواع لكن باعتبارات مختلفة فمن حيث الاعراب والبناء فالاسم قسمان وهو ضربان هنا تكتب تعليقا او فائده من حيث اعرابه وبناءه يعني من ناحيه الاعراب والبناء هذا الاسم اذن هذا الاسم هذا الاسم ينظر اليه من عده اوجه ينظر اليه من عده اوجه نظرنا إليه من جهه الاعراب والبناء فقلنا هو قسمين واضح الآن نظرنا إليه من جهة الصحة والاعتلال الصحة مثلا الصحيح والمعتد وأنه هو اسمين صحيح ومعتد نظرنا إليه من جهة التجارد والزيادة كذلك تنظر إلى الاسم من جهة الجمود والاشتقاق كذلك واضح أسماء جامدة لا يشتق منها وأسماء ماذا؟ مشتق واضح وهكذا يعني النظر الى الاسم بعده اعتبارات من ناحيه الاعراب والبناء فالاسم قسمان او ضربان القسم الاول اسم الاول ما هو ماذا قال معرب الاول معرب معرب والثاني مبني والثاني مبني ها العلماء في تصنيفاتهم وكتاباتهم دائما يراعون الاولويه وهذا من فقههم وذكائهم يعني لا لا يصنف ويتحدث بده قال اسمه قسمان مبني معرب لا كل حتى التقديم ماذا له ماذا له اولويه فلما بدا بالمعرب ولم يبدا بالمبني اهم من المبني، اهم من المبني ها من عنده جواب اخر لان الاصل في الاسماء مثله، مثله طيب من قال ان الاصل في اسماء من قال هذا من قرر ان الاسماء ان الاصل بالاسماء اعراب قرره العلماء الاوائل الذين وضعوا علم النحو من اين أخذوا هذا من النظر في هذه الأسماء. نظروا إلى الأسماء أو النظر إلى الكلمه فقالوا هي ثلاثة اقسام اسم، فعل، حرف معنى. نظروا الآن إلى الأسماء. نظروا إلى الأسماء في كلام العرب في القرآن الكريم، فوجدوا أن أكثر الأسماء يتغير آخرها. أكثر الأسماء يتغير آخرها. واضح؟ فقالوا إذن الإعراب لأن التغير هو الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا كما مضى مع, مع ابن أجرون إذن يتغير أواخر الكلم وجدوا أن أكثر الأسماء يتغير آخرها فقالوا إذن الأصل في الأسماء الإعراب يعني التغير واضح الآن مرة مرفوع ومرة منصوب مرة مجرور ثم نظر إلى الأفعال فوجدوا أن أكثر الأفعال لا يتغير آخره يبقى مبني وأروح الآن وبعض الأفعال جاءت معرب قالوا إذن الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء طيب الآن نظر إلى الحروف فقالوا نظر الحروف فوجدوا أن ماذا؟ أن جميع الحروف مبنية لا يتغير يعني لا ليس فيها بناء ويعرب بل كلها مبنية فهل قالوا إن الأصل في الحروف البناء؟ لم يقولوا هذا لما؟ لأنه لا يوجد حرف واحد معرب. فقال الحروف كلها مبنية وكل حرف مستحق للبناء واضح؟ فجعلوا جميع الأحرف ماذا مبنيه الأسماء فيها معرفة مبني؟ طيب أصل ندعوه الأكثر أو الأقل؟ في قالوا الأصل في الأسماء العرب الأفعال فيها المعرفيها المبني الأصل جعله الأكتر فوجدوا أن أكثر الأفعال يكون مبنيه فقالوا الأصل في الأفعال البناء ونظرنا الحرف وجدوا أنها كلها ماذا مبنية فقالوا إذا الفروق كلها مبنية إذا فالأصل في الاسماء ماذا الاعراب بدأ شيتوا ما تكتبوا بدأ بالمعربي لأنه الأصل في الأسماء وقد عرفنا كيف أنه الأصل بدأ بالمعرب لأنه الأصل في الأسم حتى بن مالك بدأ به قال والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب بدأ به كذلك العلماء الأولية لها هذه الأولية لها الأولوية الأولية لها الأولوية يعني إذا وجدت عالم العلماء بدأ بشيء فهذا له أولويته له فائدته لأنه بدأ بدأ به قال فالاسم قال وهو ضربان معرب وهو يعني عرف لنا المعرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد معرب وهو ما يتغير آخره يتغير يعني يتبدل آخره آخره اخر الاسم هو محل الاعراب اخره هذه الفائده محل الاعراب هو محل الاعراب محل الاعراب نحن الان في اي باب في المعرب يعني في الاعراب واضح في القسم الاول فقط قال لا يتغير اخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ها الان محل الإعراب قال ما يتغير آخره قلت آخره محل الإعراب بسببي بسبب يعني هذا التغير ليس هكذا لم يأتي هكذا بسبب ماذا بسبب العوامل هذا القيد هذا بسبب العوامل بسبب العوامل أخرج به ماذا يعني هناك تغير قد يطرأ على آخر الكلمه لكن ليس سببه العوامل واضح سببه اللغات او سببه آه آه آه آه الاعلال في الصرف والنحو مثلا كلمه حيث هذه يمثل بها النحات في تغيرها وفق الكريم حيث لها فيها ثلاث لغات حيث وحيث وحيث حيث تقول جلست حيث جلس زيد وجلست حيث جلس زيدٌ وجلست حيثي جلس زيدٌ كلها لغات نطق بها العرب فصحاً فلآن أنت لو قلت بحيث صواب حيث صواب حيث صواب الآن هذا التغير من الضم إلى الفتح إلى الكسر هل سببه العوامل؟ ليس سببه العوامل لماذا؟ لأن العامل نفسه انظر جلست حيث جلست حيث جلست حيث تغير العامل لم يتغير العامل لم يتغير العامل طيب هذا التغير الحاصل في آخر كلمة حيث هل هو بسبب العوامل لا ليس بسبب العوامل طيب بسبب ماذا بسبب اللغة العرب نطقت هذا نحن نتابعهم هناك من ينطق بلغه كذا بلغات كذا كله صواب صحي وان كان الاشهر هو الضم الأشهر هو الضم واضح كذلك قد يتغير you تقول مثلا جمع فلس فلس example, يتغير gather وهو السين it changes the last word, and it is the sin. It changes the middle of it, we can say what is the last word, it changes the middle of it, it says, it changes the محل الاعراب بسبب العوامل الداخلة العوامل جمع عامل جمع عامل ها ما هو العامل هو ما يؤثر في اخر الكلمه العامل هو ما يؤثر في اخر كلمه لفظا او او تقديرا هذا التعريف هو ما يؤثر في آخر كلمته لفظا أو تقديرا والعوامل قسمان العوامل قسمان عوامل لفظية وعوامل معنوية العوامل قسمان عوامل لفظية وعوامل معنوية نكتفي بهذا